تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين وصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة هم المهتدون الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ما من والهدى من بعد بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله تُبُوا وَأَصْلِحُوا وَبَيِّنُوا فَأُولَئِكَ تُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ, أولئك عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ والملائكة والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإلهكم إله واحد لا إلا هو الرحمن الرحيم.